can make me I مونا یزهتون مبا الاستاذ ابو ايمن الاحساء <تصفيق> ايه لها دا لها دا ای فوا جعههم واو جعههم فواله في فوال اي لقد فقات مصائب Oh Allah, oh Allah! ...bebeğim til... ...Mustafa... ...teciza. لقد غصبوا لقد نهبوا لها إرثى لها إرثى بكيت ونين يسا ان لله انيا چې ان لف I love it. ا <sighs> be 啥嘞 <對, S 2> But so